يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم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 119. ويثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسضوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 110. لن تنفعكم أرحابكم ولا أولادكم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 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُضَاءُ أُبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ